كتاب أ ن ز ل ن ا ه إ ل ي ك مبارك ليدبروا ت آياته, اياته وليتذكر أ و ل و ا ل أ ل ب ا ب ووهبنا لداود سليمان أ ع م العبد إ ن ه أ و ا ب الله أ ك ب ر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 الله اكبر الله. الله.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 ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا, رحمة منا وذكرى لاولي الالباب وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث なかなか言えないことがありません。